وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِالإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ, بالإيمان. ولك الحمد بِالْقُرْآنِ ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسط رزقنا وكبت, وكبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد من السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد أنت أهل الثناء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 سبحان الله عما يشرك المشركون سبحان الله عما يقول الظالمون سبحان الله كما لهجت ألسنة الذاكرين سبحان الله عدد خلق الله الساجدين عدد خلق الله الراكعين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 هو سبحانه وتعالى كما اثنى على نفسه واثنى عليه نبيه صلى الله عليه واله وسلم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمه والقران اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ان هديتنا لمعالم دينك اللهم لك الحمد وان وفقتنا لصيام وقيام شهر رمضان اللهم لك الحمد ان هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد ما ذكرك الذاكرون الأخيار وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على نبينا وحبيبنا محمد عدد ورق الاشجار وصلي وسلم وبارك وآلِهم على نبينا وإمامنا محمد عدد قطر الأمطار وصل على حبيبك ونبينا محمد يا عزيز يا غفار اللهم بلغه صلاتنا اللهم بلغه صلاتنا وجمعنا به كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واسقنا من يده الشريفة شربة هنية مرية لا نضمأ بعدها أبدا واجمعنا به ربنا في الفردوس الأعلى يا علي يا أعلى اللهم إنا عبيدك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 أن جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أسقامنا وأمراضنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا 112. وعلمنا منهما جهلنا 113. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وبلغنا به آمالنا 115. اللهم بلغنا به آمالنا اللهم بلغنا به آمالنا اللهم واجعله شفيعا لنا يوم نقاك اللهم اجعله حجيجا لنا يوم نقاك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشطاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلال وادفع به عنا النقم واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه وارزقنا أجرها واجعلها خامصة لوجهك الكريم اللهم واكتب أجرها لتابيها وسامعها ووالدينا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم وارزقنا بركتها آناء الليل وأطراف النهار اللهم وارزقنا بركتها في صلاح الأبناء وإعمار الديار برحمتك يا أرحم الراحمين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 واجعل اللهم مآلنا إلى جناتك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت لهم زلاته وآثامه وأمنته الفزع يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر كسر الذاكرين اللهم اجبر كسر الصائمين اللهم اجبر كسر القائمين القانتين اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وأعد علينا شهرنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم كما متعتنا بالصيام والقيام والقرآن والصدقة والعمل الصالح فثبتنا عليه ثبتنا عليه ثبتنا عليه حتى نلقاك حتى نلقاك وأن راض راضٍ عنا وأنت راضٍ عنا ربنا اللهم أنت القائل الصوم لي وأنا أجزي به وأنت القائل إنما يوصف الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم فوصفنا أجرنا اللهم وصفنا أجرنا اللهم وصفنا أجرنا اللهم يا الله هذه أعمالنا مرطعة ممزقة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 يا صاحب الإحسان يا ذا الجود والكرم والامتنان ارحم اللهم ذلتنا ارحم اللهم مسكنتنا ارحم اللهم فاقتنا ارحم اللهم عجزنا وضعفنا اللهم ارحمنا يا الله اللهم يا صاحب المعروف يا دائم الخير يا بر يا رحيم يا ضر يا رحيم يا ضر يا رحيم نسالك ربنا في هذه الساعة المباركة نسالك ربنا في هذه الساعه المباركه رضا من عندك لا تسقط علينا بعده ابدا اللهم ارض عنا اللهم ارضعنا اللهم ارضعنا اللهم احلل علينا رضوانك اللهم احلل علينا رضوانك اللهم احلل علينا رضوانك فلا تستطع علينا أبدا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 نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين وتدخلنا برحمتك جنات النعيم لا إله إلا أنت إلهنا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ بَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّنَكَ بِهَا صَبْرُنَا اللهم يا الله يا الله يا الله يا من ابتليتنا فنقص صبرنا ويا من أنعمت علينا فنقص شكرنا اللهم يا من عصيناك, ويا من عصيناك وأنت ترانا وتركبنا اللهم يا الله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 يا باسط اليدين بالرحمة يا من لا تأخذ بالجريرة يا من لا تأخذ بالجريرة ويا من لا ويا من لا تفضح السريرة اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحرمنا على النار اللهم حرمنا على النار اللهم حرم على النار وجوها طالما سجدت الأكل اللهم حرم على النار أيذ طالما امتدت إليك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 لا إله إلا أنت اللهم أولئك القوم أقسموا بالله جهدة إيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم ربنا ونحن نقسم ربنا نقسم ربنا جهدة إيماننا أنك تبعث من تموت اللهم فبرحمتك اللهم فب لا تجمعنا وإياهم في دار واحدة اللهم برحمتك لا تجمعنا وإياهم في دار واحدة اللهم لا اله الا انت رب المذنبين رب المذنبين may من لنا وقد قصرنا من لنا وقد اذنبنا من لنا ربنا وقد اخطعنا اللهم ربنا تبنى اليك اللهم تبنى اليك يا محب التائبين يا محب التائبين يا محب التائبين يا, التائبي يا رب العالمين يا من قلت يا من قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا من تغفر الذنوب جميعا هنا في ختام شهرنا هنا نرفع إليك الشكوى ونبث إليك النجوى اللهم إليك في هذه الساعة المباركة في هذه اللحظة طيبة وقد تنزلت ونزلت نزولا يليق بجلالك وعظيم كبريائك إلى سمائنا تنادينا تنادينا هل من تائم فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له سبحانك وأنت غني عنا سبحانك وخيرك إلينا نازل سبحانك وشلنا إليك صائت سبحانك تتحبب إلينا ونتبغض إليك اللهم نحن التائبون فقبلنا نحن التائبون فقبلنا نحن التائبون فقبلنا اللهم نحن المستغفرون فاغفر لنا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 اكتنا ربنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك وجودك عن سواك اللهم جد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولم يؤمل سواك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم ها نحن عبيدك اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجوك ربنا نؤملك ربنا نطلبك نقصلك ندعوك نرجوك لا رب لنا سواك لا رب لنا سواك خلقك سوانا كثير ولا رب لنا إلاك لا إلها لا أنت اللهم فينا الكبير والصغير فينا الذكر والأنثى اللهم فينا السقيم والصحيح اللهم فينا, فينا الغني والفقير اللهم فينا الطائع والمذنب اللهم اجتمعنا في هذه الساعة نجأر إليك ربنا نجأر إليك ربنا نجأر إليك ربنا نتوب إليك ربنا ربنا ما عصيناك جهلا بعقابك سبحانك ربنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا, ولا استخفافا بشأنك وأمرك ولكن غلبت علينا أفسنا لا حول ولا قوة لنا إلا بك رجعنا إليك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 اللهم جد علينا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم وزدنا ولا تنقصنا، اللهم وآثرن ولا تؤثر علينا، اللهم وآثرن ولا تؤثر علينا، اللهم نشف مرضانا، اللهم نشف مرضانا، اللهم نشف مرضانا، اللهم البسهم لباس الصحة والعافية ولباس التقوى ذلك خير، اللهم ورحمة موتانا وموت المسلمين وأنزل على قبورهم الضياء أو والفسحة والسرور اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم فيها مدى أبصارهم واجعلهم فيها مطمئنين آمنين يا رب العالمين وارحمنا إذا صدنا إلى ما صار إليه وإذا طلبنا الى من طلبوا اليه يا ارحم الراحمين اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين اللهم اكسر قيدهم اللهم اكسر قيدهم اللهم آنس, اللهم انس وحشتهم اللهم ردهم الى اهليم سالمين غانمين معززين مكرمين اللهم انهم يئنون ويستسخون اللهم إنهم إليك يجأرون اللهم قد بثوا شكواهم إليه ومدوا أكفهم إليه اللهم استنصروك فانصرهم اللهم استنصروك فانصرهم اللهم استنصروك فرج همهم ونفس كربهم وكلهم ولا تكن عليهم واجعلهم غصة في حناجر أعدائك يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك في ختام شهرنا يا الله يا جبار يا قهار يا ملك السماوات والأرض يا ملك الملوك يا جبار الجبابرة يا كاسر الأكاسرة يا قاهر القياصرة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 اللهم شتتهم كل مشتت اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز اللهم إنهم قد تغوا وبغوا وتجاوزوا الحدود قتلوا عبادك وإماءك الراكعين منهم والسجود اللهم إنهم انتهكوا فرماتك اللهم إنهم دنسوا فيوتك اللهم إنهم أهانوا كتابك اللهم إنهم قطغوا وبغوا على مرء منك لا لم يقيموا لك وزنا ولم يعرفوا لك قدرا اللهم فعرفهم قدرهم اللهم عرفهم قدرهم وهم شل أركانهم ومزق شبابهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وأدري الدائرة عليهم اللهم أقرى عيننا بنصرة الإسلام والمسلمين عليهم يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا به أنت المستعان وعليك التكلان اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم كرما منك وفضلا منك وإحسانا لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديت ولا ظاللا إلا هديته، ولا ظاللا إلا هديته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا محتاجا إلا أنت، ولا ظاللا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عدوا إلا خذلته ولا أي من يريد العفاف إلا زوجته.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 اللهم صبرهم على ما ابتليتهم به يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم ثرج همنا ونفس كربنا واقضي ديننا واقضي حاجتنا واقل عثرتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا لا إله إلا أنت سبحانك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 اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين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 أو صاحب كرب فنفس كربه اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء أو النور والسرور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر لمن أسست هذا المسجد وبنته اللهم اغفر لمن أسست هذا المسجد وبنته اللهم نغفل لمن أسست هذا المسجد وبنته اللهم وجعله في ميزان حسناتها اللهم وابني لها بيتا في الجنة يقر تقر به عينها يا أرحم الراحمين me واغفر لأهلها وذويها وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأكرمهم يا رب العالمين اللهم واغفر لكل من مد للمسجد هذا ولبيوتك عامة يد العون يا رب العالمين اللهم واغفر لمن صلى في هذا الجامع يا أكرم الأكرمين اللهم وتقبل توباتنا ومحن حوباتنا واغسل ذنوبنا وأدراننا يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم في ختام شهرنا ومسالتنا يا الله نسألك أن تقضي حوائجنا اللهم نقضي حوائجنا اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته وقلت عباد صرفوا فقد أرضيتموني ورضيت عنكم يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا جمعنا هذا اللهم ذكرنا قيامنا هذا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم واجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا نبتغي بها عرضا من الدنيا قليل يا أرحم الراحمين نعوذ بك ربنا من الشرك والشقاق والكفر والنفاق وسيء الأخلاق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 قدمت لكم من موقع تي